الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فهذه ليلة الثالث من شعبان من من شعبان سنة إحدى وثلاثين وأربع وألف من الهجرة مع درس جديد. من دروس أصول من دروسي أصول في التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين بشرح شيخنا أبي عبد الله محمد أبي عبد الأعلى محمد خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى ونفع به وهذا المجلس الثالث السادس عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى القرآن محكم ومتشابه يتنوع القرآن الكريم باعتبار الاحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الاحكام العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله ألف را تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في الفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغه فأخباره كلها صدق نافعه ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغ لا خير فيه وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم تفيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن التبهج أما بعد هذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى سمتين من أهم سمات كتاب الله عز وجل وأنه مخكم متشابه وفصل المصنف في بيان أنواع الإحكام والتشابه وذكر في النوع الأول الإحكام, الإحكام العام هو أن القرآن وهو كلام الله عز وجل كله محكم باعتبار وهذا يعود إلى معنى الاحكام كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. فإذا كان المقصود بالإحكام الإتقان والجودة والضبط وحسن الكلام وحسن البيان، وذلك فيما يتعلق بالألفاظ والمعاني، فإن القرآن بلا شك بهذه الاعتبارات. محكم كله بل في غاية الإحكام ولا يوجد كلام محكم مثله وايضا من إحكام القرآن أن أخباره كلها صدق فلا تحتمل الكذب بأي حال من الأحوال، ولا تحتمل التناقض، ولا الريبة، فلا لهوى فيها، ولا كذب، ولا ريبة، ولا شك. وأما أحكامه فإنها كلها عدل وصوت. وقد بنيت على المصلحة وبنيت على العدالة وليس فيها جور كما قال المصنف ولا تعارض ولا سفاها حاشة أن تكون أحكام الله عز وجل هكذا هذا هو النوع الأول نحن ما يتعلق بالاحكام والتشابه في القرآن قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني التشابه العام الذي وصف الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان يتقش عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا هو الثاني في هذا الباب وأن القرآن كله متشابه وليس التشابه هنا بالمعنى الذي سوف يأتي بيانه فيما يلي نوع الثالث بل التشابه العام هنا كما بين المصنف المقصود به أن القرآن كله يزبه بعضه بعضاً في أي شيء يزبه بعضه بعضاً في الكمال وفي الجودة والغايات الحميدة أي أن الآيات كلها سواء كانت أخباراً أم كانت أحكاماً؟ نعم. تتفق في هذه الخاصية أنها بلغت الغاية في الكمال وفي الجودة وفي أن الغاية المترتبه عليها حميدة وباب الاعتبار يعني يتوافق مع معنى الاحكام فلذلك إن القرآن محكم متشابه في هذا المعنى، أي أنه يشبه بعضه بعض يشبه بعضه بعضًا في الأحكام. هذا معنى التشابه العام الذي في في في كتاب الله عز وجل. وآية الزمر. تدل على هذا وأن الله عز وجل بينه بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه فجعل التشابه صفة لازمة للكتاب والمقصود بالتشابه هو كما بيّنناه أي أن آياته يُشبه بعضها بعضا فيما فيما ذكرناه ولا حاجر الاعدم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث الإحكام الخاص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 والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أم الألباب ومعنى هذا الإحكام أن, أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وحل الله البيع وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كثيرة هنا في النوار الثالث يحتاج إلى وقفة منا وتفصيل وبيان، وأن القرآن محكم من وجه متشابه من وجه آخر وهذا الأحكام والتشابه بهذا الاعتبار قد اختلف فيه أهل العلم على عدة أقواله يعني ذكر أغلبها وجمعها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره والقول الأول في بيان معنى الإحكام والتشابه كما أشار اليه ابن جرير أن قال البعض إن المحكمات من آي القرآن هي المعمول بهن، هن الناسخات أو المثبت أو المثبتات الأحكام، وأما المتشابهات هي الآيات المطروح العمل بهن، المطروح والعمل ب العمل بهن وهي المنسوخات. وهذا يعني صحيح كما سوف يأتي انه بلا شك ان المحكم لابد ان يكون حكما مثبتا او ان يكون ناسخا لا يكون منسوخا هذه بلا شك صفة من صفات الاحكام <تصفيق> النور نعم القول الثاني في بيان معنى الأحكام والتشابه <تصفيق> أن المحكمات هي كل آية أو أن المحكمات من أي الكتاب هي ما ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه يعني باختصار هي آيات الحلال والحرام <تصفيق> وما المتشابه وما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظهم هذا هو القول الثاني هذا القول قد أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن مجاهد نعم رحمه الله تعالى القول الثالث نعم أن المحكمات ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد يعني أن الآية تحتمل أحيانا عدة معاني وعدة تأويلات فالمحكم منها هو الذي لا يحتمل إلا تأويلا واحدا وأما المتشابه على هذا القول هو محتمل أكثر من وجه في التأويل القول الرابع <تصفيق> أن المحكمة وما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص وقصص الأمم نعم ورسولهم وقصص الأمم ورسولهم الذين أرسلوا إليهم ففصله ببيان ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم أمته أما المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في الصور فقص نعم فقصه نعم. فقصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني يعني هذا القول أن المحكم هو ما قد أحكمه الله عز وجل أي ذكره في كتابه من الآيات والقصص قصص الأمم وقصص الرسل وفصله يعني يعني ذكر سبحانه تفاصيله وهذا واضح في القصص وفي الاحكام سمة في سمة القصص والأحكام أن الله عز وجل يفصل فيها ويبين كما قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت كتاب اقمت اياته ثم فصلت من ندل حكيم الخبير السلام عليكم اعتذر عليكم ف... هذا هو القول الرابع في بيان معنى الإحكام والتشابه هذا الاعتبار أما القول الخامس كما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى وان المحكم من آيات القرآن <تصفيق> وما عرف تأويله يعني ما العلماء تأويله <تصفيق> نعم وفهموا معناه وتفصيره ومؤمن المتشابه وما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر مما استأثر, مما استأثر مما نعم مما استأثر الله سبحانه بالمه دون خلقه وذلك نحو الخبر عن خروج الدجال ونزول إيسى بن مريم عليه السلام وطول الشمس من مغربها إلى آخر الآيات والأخبار التي تتعلق بقرب قيام السهم لأما المتشابه وما لم يعرف تأويله كما بينا وأيضا ذكر ابن جرير مثالا لهذا بالحروف المقطعة التي في أوائل السور نحو الف لام ميم وألف لام ميم ساب لآخره قال لأنهن متشابهات في الألفاظ مو... مو... وموافقات حروف حساب الجمل إلى آخر ما قال ولا حاجة لتفصيل هذه المسألة الآن ولا حاجة لتفصيل هذه المسألة المسألة في الآن ويعني بعد أن ذكرنا هذه الأقوال نقول إنها كلها إنها صحيح كلها صحيحة صحيحة المعنى والمحكم لا يخرج عنها وكذلك المتشابه فالقرآن كله محكم بهذه الاعتبارات الخمسة المذكورة في هذه الأنواع. وكذلك كلهم متشابه أيضا بالاعتبارات هذه الوثورة في الخمسة, في الخمسة في أنواع فالقرآن أو فالمحكمات من ايات القرآن هي هن ناسخات أو مثبتات الأحكام وكذلك هن أو يشتمن على آيات الحلال والحرام وكذلك لا يحتمن من التأويل غير وجه واحد هي نصوص ظاهرة ظاهرة المعنى أحنا لا تحتمل عدة تأويلات <تصفيق> وكذلك المحكمات من آيات الكتاب وما قد قصه سبحانه وفصله علينا من قصص الرسل وأممهم وكذلك المحكمات من آيات الكتاب هي ما قد عرف العلماء تأويلهم وهم تفسيرهم تفسيره ولم يشتبه عليهم المعنى فالقرآن كله محكم من هذه الاعتبارات الخمسة وكذلك نزبة للمتشابهات من آيات القرآن فإنها أيضا متشابهة بالاعتبارات الخمسة المضادة أو التي هي عكس هذه الاعتبارات المتعلقة بالأفكار بلا شك المنسوخ من آيات الكتاب أو الذي قد ترك العمل به هذا ليس مخكمن فإن لم يكن فهو متشابه متشابه من, من هذا الباب أو هذا المعنى وكذلك الآيات التي قد اشتبهت معانيها وان اختلفت الفاظها ولكنها متشابهة في المعمل هي أيضا تعد من المتشابه وأيضا قصص قصص القرآن التي قد كررت في مواضع مختلفه باختلاف في الالفاظ مع اتفاق في المعاني واحيانا باختلاف في المعاني مع اتفاق في الالفاظ فهي تعتبر متشابهه ايضا هذا الاعتبار وايضا من المتشابه ما قد احتمل عده تاويلات ومن المتشابه كما بينما ما قد استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه من أخبار الساعة وكيف تكون ومتى تكون ومتى تكون علامات الساعة المذكورة في النصوص المخكمة علامات الساعة هي مخكمة باعتبار سبق الأخبار ولكنها متشابهة من نحيط الزمان حيث لا حيث لا يعلم وقت حدوثها إلا ربها سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الايه متشابها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم ويفهم منه ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك ومثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين أماثلتين لأيدي المخلوقين ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعض بعضه بعضا حين يقول ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وقول وقو ويقول في موضع اخر وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله ان يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد, لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه يعني نحب أن تكون لنا وقفة مع آية صورة آل عمران، وهي التي تعتبر عمده في هذا الباب حيث بين سبحانه يعني بلا. مريا ولا خفاء أن آيات الكتاب محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وبينا سبحانه أن هناك أخر متشابهات هذا يؤكد أن بعض الآيات محكم من وجه وأن بعض الآيات متشابه من وجه آخر على المعاني التي قد بيناها في كلامنا السابق وبينا سبحانه أن المحكمات هي أم الكتاب هي أصل, أصل الكتاب أصل التشريع وفي بلا شك يعني على رأس هذه المحكمات الآيات المبينة والأمرة بتوحيد الله عز وجل المبين لتوحيد الله والأمر بتوحيد الله وخروه متشابهات أما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراثقون في العلم. أن هذا على قول أو على وجه في القراءة أن الناصلة أو أن ناعطفة الراثقين في العلم على لفظ الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراثقون في العلم. وفي وجه آخر أو في قراء الوقوف عند لغة الجلال وما يعلم تأوي له إلا الله ثم نقف ثم نقرأ والراسقون في العلم يقولون آمن به كل عند ربنا آه. وقد اختلف العلماء في معنى التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل على ثلاثة معان أشار إليها وجمعها العلامة الشنقية رحمه الله تعالى في أضواء البيانة فبين أن التأويلة يطلق على ثلاث على ثلاثة إطلاقات الإطلاق الأول أن التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وقال نعم هذا ومعناه في القرآن أن التأويل أي أن, أن لفظ التأويل إذا ذكر في القرآن فإنه يأتي بهذا المعنى المعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر والمعنى الثاني أن يراد به التكثير والبيان ومأوى منه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما لم الله مفقه في الدين وعلمه التأويل وكذلك يعني بهذا المعنى قول ابن جرير رحمه الله تعالى لما يقول غالبا في آوائل تفسيره للآيات القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يعني يقصد في تفسير وبيان نعم أيضا من هذا الباب قول عائشة رضي الله عنه فيه الحديث الذي أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقالت عائشة يتأول القرآن أي يفسره ويبينه بقوله هذا وبتعاليه هذا صلى الله عليه واما القول الثالث في معنى التاويل هو المعنى الذي قد تعارفه الهم عليه واصطلح عليه الأصوليون اي علماء أصول الفقه هو صرف اللفظ <تصفيق> عن ظاهره أن يصرف اللفظ يعني الواضح عن ظاهر عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى محتمل مرجوه. يعني ليس ظاهرا من اللفظ وذكر الشنقيطي أن التأويل بهذا المعنى المعنى الثالث هذا يعني لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح يدل على ذلك وهذا الذي يسمى بالتأويل الصحيح المعنى أقصد الحالة الثانية أن يكون صرف الله عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل، هو المسمى بتأويل الفافت وذا نحو بعض التأويلات التي ثبتت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والتي صرف بها ظاهرة بعض النصوص بغير دليل إن يعني هو والحالة الثالثة أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا دليل عليه أصلا وهذا يسمى فشكلاح الأصوليين كما قال الشنقيقيه لعباً. وهذا كما أو كحال التأويلات التي وقع فيها الروافض الشيعة هي بلا شك تسمى لعبا يعني يلعبون آيات الله يتأولونها تأويلا بعيدا بعيدا بعيدا لا نتفة من دليل عليه هذا بلا شك يعتبر من أخذف وأفسد التأويلات <تصفيق> فمعنى التأويل أو الذي يطلق عليه التاويل لا يخرج عن هذه المعاني المذكورة فيما بيناه يعلم له إن الله. ما وقفنا على لفظ الجلالة يعني عني هذا أن يعني التأويل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا يكون بالبالاعتبارات او اطلاقات الثلاثة بلا شك يعني ان يعني وقفنا على نظر جنانه يعني او كلمه علم التاويل تأويل الكتاب الى الله عز وجل كان بلا شك ب يعني بالمعنى أو بالإطلاق الأول أي بالحقيقة التي يقول إليها الأمر هذا بلا شك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأما بالاطلاق الثاني للتأويل وهو الذي معنى تفسير والبيان فبلا شك هذا يعلمه الراسخون من العلم أن الله سبحانه لم ينزل لم ينزل كتابا مبهما وأهل البدع وأصحاب التأويلات الفاخدة يعني يغمضون كلام الله عز وجل حقهم بأنهم يجعلونه مبهما لا يفهم كأنه كلام أعجمي اعجمي عربي بل هو قران وكتاب عربي مبين واضح بين معانيه آآ آآ متبينه وظاهره لاولي العلم والابصار <تصفيق> <تصفيق> ولو لم يعرف العلماء معاني كلام الله لن درست معالم الشريعة ولصار العباد متعبدين بأحكام مبهمة لا معنى لها لا يعرف لها معنى لأنه لا يعلم تأوي لها إلا الله فقط على قول الذين يعني حصروا التأو... معرفة التأويل في الله عز وجل فالتأويل بالاعتبار الثاني أو بالإطلاق الثاني بلا شك يعني لا يدخل في هذه الآية إن وإن قلنا بصحة الوقف على لفظ الجلالة و... وأن الراسخين في العلم لا يدخلون في الاستثناء ومؤمن المعنى الثالث الذي هو عليه الأصليون وأغلب الأصليين كما معلوم من علماء الكلام إلا من رحم الله منهم ليس من علماء السنة فلا اعتبار بتأويلاتهم الفاسدة إلا أن يكون تأويل صحيحا وصرف الله بلا شك عن ظاهره هذا يعني يعتبر فرع لا أصله، يعني الأصل هو أن أن أخذ الظاهر الله، المعنى المتبادر إلى الذهن، وأما المعنى المرجوح فإنه لا يعني يلجأ إليه إلا بقرينة القوية واضحة، وهذا يكون خلاف الأصل، وأيات أصفاد لا تدخل تحت هذا الباب. نعم، نعم، لأن آيات الصفات هي بلا شك لها حقائق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من ناحية الكيف والحقيقة، ولكن من ناحية التفسير والبيان أي المعنى، أي معناها في لغة العرب، إن معلومة لدينا لا خفاء فيها ولا اشتباه من هذا الباب. فلا اشتباه في المعاني في معاني آيات الصفات، ولكن الاشتباه يكون في الحقيقة أنك الحقائق والكيف فقط. هذا لا يعلمه إلى الله سبحانه. هذا يعني ما تيسر بيانه في هذا المجلس وإن شاء الله يكون لنا المزيد من التوضيح لهذه المسألة في المجلس القادم أحرار الله سبحانه. إنّم وأعتذر عن إجابتي لأن يعني نظرا لأني بدأت أشعر بالإجهاد والضعف وأسأل الله ذل أن يتقبل لنا هذا القليل وأن يبارك فيه. ما أُبلغكم أخيراً. من أنا شيخنا فضيله الشيخ ابو زيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى قد اعتذر عن الدروس في شهر شعبان نظرا لانشغاله يعني بمتابعه الدورات العلميه اللي توقعت هذا الشهر وكذلك استعدادا لشهر رمضان وان شاء الله يستأنف الدروس معنا في تتمه شرح كتاب التوحيد بعد شهر رمضان اي في شهر شوال ان شاء الله تعالى وكذلك بالنسبة للشيخ عبد الرحمن المحيد أيضا إنه منشاغل الآن بدورة في جدة وفق الله عز وجل فإن شاء الله يعني لعله أيضا أن يستمر وأن يستقنف معنا الدروس بعد رمضان إن لم يتيسر له أن يعني يكون هناك شيء من الدروس خلال شعبان هو لم يخبرنا حتى الآن بهذا فسيستمر في بقية شعبان أم لا بعد عودته من الدور؟ وبنسبة للشيخ سلاح فقد يعني بلغني أحد إخواننا أخيرا أن الشيخ في قد عاد إلى الكويت، فإن شاء الله يعني أتواصل عليه ويعني أبحث معه نسأل استمرار الدروس في شرح أصول السنة يعني أصلي يسر له هذا الله أن يعينه عليه. مهم بالنسبة لدروسنا هي كما هي والدنا الشيخ حسين عبدالوهاب ان شاء الله يكون له الدرس يوم الاثنين القادم ولعله ان يكون آثر درس في شعبان انه لعله ان يسافر بعد ذلك العقدة والإلقاء بعض الدروس في بريطانيا إن شاء الله تعادته في كل عام في شهر شعبان فإن شاء الله يعني يكون موعد الدرس القادم على الشيخ حسن يوم الاثنين القادم وبنسبة للشيخ فارع أتصل عليه فالعلى فالعل الله أن يسر أن يكون هناك درس معه يوم الجمعة أو على الحجب ما يحدد من الموعد إن شاء الله تعالى ويبارك الله فيكم ويجزاكم الله خير ويعني أشكروا الطلبة المجتهدين الذين يجتهدون في تفريغ الدروس قد طلعت اليوم على عدة تفريغات للدروس السابقة في العلوم كلها فوجدتها ما شاء الله جيدة وجد الله والأخوات خيرا في منتبات بيت السلفيات على الجهد الذي قمنا به في الاعتناء بدروس أهل العلم وفي تفريغها وفي بها ترتيبها وتنظيمها ومذاكرتها فوفقنا الله عز وجل جعلهم من القانتات الصالحات التي يخرج جيلا من الصالحين فوفق الله لنا ولكم جميع التوفيق والثبات اللهم الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين